وبينا أن الراجح من أقوال العلماء جواز المسح عليهما لما ثبت عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجوربين وأنس رضي الله تعالى عنه سمى الجوربا خفا لكنه مصنوع من صوف فكان للدلالة اللغوية المأخوذة من قول أنس رضي الله عنه ما يدل على مشروعية المسح على الجوربي ثم ذكرنا بعد ذلك أدلة المانعين والرد عليها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 ومنها حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت أتمسح عليهما فقال هكذا رأيت رسول الله سلما يفعل وأعل هذا الحديث بعلتين الأولى الانقطاع بين يعلى بن عطاء وأوس ابن أوس فإنه لم يسمع منه والثانيه الاختلاف على يعلى فرواه حماد بن سلمة وشريك عن يعلى عن أوس عن أبي وخالفهما هشيم وشعبة فرواه عن يعلى عن أبيه عن أوس أن رسول الله صلى الله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 رواية البيهقي فيها أنه كان يتوضع في النعلين ويمسح عليهما البخاري تصور أن الوضوء في النعلين معنى أنه غسل رجليه داخل النعلين إزاي؟ أنه ظل يقطر الماء على قدمه والماء بطبيعته بينساج على القدم ولا يلزم الدلك فمع انسياب الماء على القدم فيصح أن يقال إنها إيه غسلت الداخل إن عليه هذا فهم البخاري للحديث لكن الزيادة اللي عند البيهق وهي ثابتة ويمسح عليهما تدل عليه على إن المقصود بالوضوء ليس غسل الرجلين في النعلين وإنما المسح على النعلين وروا ابن جرير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه وشيخ ابن جرير هو عبد الله ابن حجاج ابن منهال لم أقف له على ترجمة والمحفوظ عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله مسح على خفيه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسى سلم توضأ مرة ومسح على نعليه وفي إسناده اضطراب واختلاف وصح عن أبي ظبيان أنه قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه بال قائما ثم توضأ ومسح علان عليه ثم أقام المؤذن فخلعهما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وهذه الأخبار اختلفت مواقف العلماء منها <تصفيق>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 وبعضهم ضعف هذه الأحاديث لكن لا يسلم له هذا الصنيع في جميع الأحاديث لأنه لو ضعف حديثا لا يمكنه أن يضعف الأخ وبعضهم أولها على أنه مسح على جور بين منع عليني وفيه تكلف واضح ليه؟ لأنه وفيه أنه مسح على النعلين لم يقل على نعلين أو على جوربين منع عليه وتكلمنا في هذه المسألة عند شرح حديث المغيرة السابق وادعى بعضهم أن أحاديث مسح النعل منسوخة بأحاديث غسل الرجلين وحملها بعضهم على حال تجديد الوضوء أي إذا كان يجدد وضوءه بلا حدث لما رواه أحمد عن النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه صلى الظهر. ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضلة فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث وإسناده حسن يبقى حمله هنا مسح علي رضي الله تعالى عنه على النعلين على إنه في حال التجديد الوضوء فقط بغير حدث وفي هذا الحمل أيضا نظر لأنه صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه غسل رجليه ومسح النعلين أيضا ومسح القدمين بلا نعلين في طهارة تجديد الوضوء فهي أحوال متعددة لا تعارض بينها ورواية ابن أبي شيبة المذكورة فيها أنه رضي الله تعالى عنه بال. ثم توضأ فمسح علان عليه وهذا صريح في أنه مسح علان عليه بعد الحدث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 ولما ذكرنا هناك إنه لا يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل المسح فدل ذلك على جواز الإيه المسح على النعلي بيسأل على النعل التي ليس فيها شعر هي أشبه بما نسميه الآن جلد طبيعي يعني نعلين بغير جوربين او جوربين بغير نعليين نعلين فقط ما ينفعش انك تلبس حذاء بدون شراب هو يعني ما كانش ينفعش تلبس جزمه من غير شراب ينفع ولا ما طيب. طيب. في الوقت حتطلعه الوقت أحزية صيف وأحزية شتا وأحزية كذا فهو المهم لما نقول المسح على النعلين استقلالاً يعني نعلين بلا جوربين ده فيه معنى الخف أو فيه معنى النعل يعني إذا كان مثلاً شبشب بسيوه ده فيه معنى النعل هو لا يغطي أكثر القدم أصلاً نحن ما تكلمنا هناك ونحن نتكلم في مسألة الخف المخرق قلنا أنه أن يكون ساتراً لأكثر محل المسح من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم أيضاً المسح على الخرق واللفائف يعني لو أن رجلاً لف قدمه بخرقة ونحوها هل يمسح عليها أم لا؟ مذهب الأئمة الأربعة لا يجوز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 بل قد ثبت عن أحمد في رواية أنه يرى جواز ذلك وكفى بقول أحمد خارقا للإجماع واستدلالهم لعدم الجواز بأن هذه اللفائف لا تسمى خفا فيجاب عنه بأن الأشياء ليست بمسمياتها بل بمعانيها فالمعتبر عندنا المعنى وليس الإيه؟ الإسم ولهذا قال نفس المسلم ما أذكر كثيره فقليله حرام يبقى العبرة بالإيه؟ بالإذكار يعني لو أن الناس سموا اليوم بعض المسكرات بمشروبات روحية مثل هل هذا الإسم يمنع من تحريم شربها؟ لأن بقى إسمها غير اسم الخمر فالإسم لا يتعلق به حكم لكن المعنى هو الذي يتعلق به الحف والمعنى <تصفيق> الذي لاجله أبيح المسح على الخف ظاهر في اللفائف بل أظهر منه في الخف والجورب لأن زي ما قلنا إذا كان واحد لافف قدمه بخرقه إذا أراد أن يكشف قدمه هيحتاج ان هو ينزع هذه الخرقة ويحتاجني لفها مرة ثانية فهذا أشق من إن هو يلبس الخف أو يخلعه وكذلك الجورة وقولهم إن اللفائفة لا تثبت بنفسها فلا يصح المسح عليها يجاب عنه بأنه اشتراط أو يجاب عنه بأن اشتراط كون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه دعوى بلا برهان وسبق أن ذكرنا الشروط التي ذكرها الفقهاء لجواز المسعى الكفين ولا يصح منها إلا ما ثبت به الدليل وليس هناك ما يدل على اشتراط ثبات الخف بنفسه أو الجورب بنفسه هذا فيما يتعلق بالممسوح عليه يجوز المسح الآن على الخف وعلى الجورب والنعم واللفاء يعني كل ما سطر القدم لا سيما إذا كان يشق نزعه والحاجة داعية إلى استعماله طبعا كل ما يمسح عليه يشترط له هذا الشرط ان يكون ملبوس او مشدود على طهارة بخلاف الجبيرة وهياتي الكلام في الجبيرة ان شاء الله نعم لاننا نزلناها منزلة الخف او الجورب منزلة الايه وليس منزلة الجبيرة نعم ويشترط أن يكون المسح في الطهارة الصغرى وحكي الاتفاق على ذلك حكاه النووي وابن قدامه وغيرهم قال ابن قدامه جواز المسح مختص به يعني الحدث الأصغر ولا يجزء المسح في جناب ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافا ودليله حديث.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 فقيل في ابتداء مدة المسح من أول حدث بعد لبس الخف وهو مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة نقولنا الوقت من شروط صحة المسح أن يكون في المدة المقدرة شرع يوم وليلة أو ثلاث ديام بلياله طيب تبدأ من متى هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء الحنفي والشافعية والمشهور من مذهب الحنبيلة أن تبدأ بالحدث فبمجرد ما يحدث مسح أو لم يمسح يبقى يحسب المد وقيل من أول مسح بعد الحدث فرتبهم بداية المدة على المسح وليس على الحدث وهو رواية عن أحمد وهو قول الأوزاع وأبي ثوى واختاره ابن المنذر ورجحه النووي رحمه الله وقيل ابتداء المدة من اللبس وهو محكي عن الحسن البصري وقيل يمسح خمس صلوات في اليوم والليل وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاه بالمسح طبعا وهو قول الشعب وأبي ثور وإسحاف يبقى تحصل في المسألة عندنا كم قول إما اعتبار اللبس فقط او اعتبار الحدث فقط او اعتبار المسح مع الحدث أو عدد صلوات خمس صلوات بالنسبة للحاضر وخمستاشر بالنسبة للمسافر طيب أدلة كل فريق استدل أصحاب القول الأول اللي هم آلهم بالحدث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 فلا ينزع الخف في الحدث الأصغر بل يمسح عليه ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة المسيح حتى الفقهاء الذين أوردوا هذا الحديث أوردوا في, في التفريق بين الحاضر والمسافر في مدة المسيح ما أورده أحد من الفقهاء في مسألة نعم أو نقول ما أورده أحد من المحدثين في هذا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 يمسح طب هو ما مسحش واخر المسح يبقى هو اللي فوت على نفسه هذه المدة ليكون فيها طاهرة فلا يعطل ذلك احتساب المد قالوا ايضا ان الحدث سبب للمسح على الخفين فعلق الحكم به ولا يمكن اعتباره من وقت المسح لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم يصل أياما لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث هذا هو القول الأول ومن قالوا تبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث استدلوا بما يلي أولا حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه كان النبس سلم يأمرنا أن نمسح على الخفين أن نمسح يوما وليلا وللمسافر ثلاثا ونحو حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبس سلم كان يقول يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال الحديث فظاهر هذين الحديثين يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث لأنه يمسح كذا. طيب معنى أنه علق الحكم على المسح إذن المعتبر هو المسح وليس الحدث وليس اللوكس. قالوا وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الحدث فلا يعدل عن قول رسول الله سسلم إلى قول غيره وإذا كان الرسول سسلم قد رخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة فلو قلنا إن ابتداء المدة من الحدث لكان المسح أقل من يوم وليلة فيكون خلاف الحديث لأننا نفترض مثلا أن واحد صلى و... الظهر بوضوء وأحدث بعد صلاة الظهر مباشرة, مباشرة, مباشرة ثم م... صلى م... العصر قبيل المر ومسح, ومسح, ومسح يبقى فات كم ساعة بين, صلاة بين الحدث وصلاة العصر, العصر ممكن نخشلنا فاربع خمس ساعات على ظاهر قولهم أن, إن, إن المسح يكون من ساعة الحدث يبقى يمسح لحد فين؟ صلاة الظهر من, من, من اليوم التاني يبقى هنا ده. ده يوم وليلة ولا يوم وليلة مائص الخمس ساعات اللي هو أخر فيهم صلاة العصر يبقى لا يتحقق هنا معنى أنه, صلى إنه مسح يوم وليلة ولكن مسح يوم وليلة إلا هذه المدة اللي هو أخر فيها صلاة العصر حتى لو صلى العصر في وقت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 في مدة المسح يمسح عليهما اي على الخفين الى مثل ساعته ساعته من ايه ساعته من المسح لانه عن المسح لا يتكلم عن اللبس عن ايه عن حدث ولكن قال يمسح عليهما من او الى مثل ساعته انه قال من ساعة المسح إلى, الى مثل هذه الساعة في اليوم المقبل نعم قال ابن المنذر ولا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه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 لكن الجمهور بل حكى اجماع ان واحد اتوضا ولبس الخفين ثم احمد وسافر قبيل العصر هنفترض ان هو ايه صلى الظهر بوضوء بغسل الرجلين ثم احدث بعد الظهر وسافر قبيل العصر ومسح عشان يصلى العصر وهو في الصفر يمسح مسح مسافر ولا مسح مقيم قالوا يمسح مسح مش مش... مش مشكلة الوقت لأننا نحن نحرر القول فيه بعدين لكن الجمهور بل حكي اتفاقا على أنه يمسح مسح مسافر ليه يا جماعة قالوا لأنه ابتدأ المسح في السفر يبقى إذن هم اعتبروا هنا الحدث ولا المسح اعتبروا المس طب اذا اعتبرتوه في مده المسح في السفر يبقى اعتبروه في ابتداء الايه اعتبروه في ابتداء المده للمقيم او المسافر يعني بنقول الان المعتبر سواء في قدر المده او في ابتداء المده يعني هم اعتبروه في قدر المد اذا مسح وهو مسافر يعني بعد ما شرح في السفر يمسح مسح, مسح مسافر مع أنه أحدث قبل ما يسافر لو المعتبر الحدث كنا هنقول إيه يمسح مسح مقير لكن لما قالوا يمسح مسح مسافر فظاهروا أنه المعتبر المسح طيب أنتوا اعتبرتوا المسح في مدة المسح اعتبروا أيضا فين في ابتداء المدة لأن الأصل ان الشرع لا يفرق بين متمافلين ولا يجمع بين متفرقين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 لا, لا ننزع, ننزع ثلاثة أيام ثلاثة جعل الثلاثه مده, مدة الايه مده اللبس للخف لا لا مده المسح على الخفين يعني الحديث كما قلت, كما قلت سابقاً, سابقا لم يتعرض اصلا لمده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 لما اختلف أهل العلم في هذا الباب فبعضهم قال المعتبر الحدث وبعضهم قال المعتبر المسح وبعضهم قال المعتبر اللبس اختلفهم قال لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ماقيف وهو يصلي بالمسح خمس صلوات فقلنا به وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلف Commons لأن لا يستعمل فيها إلا أقل ماقيف وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجلي وأجيب بأننا لو عللنا بالخلاف لتركنا المسح اصلا. لأن ذكرنا قبل كذا أن كان فيه اختلاف بين الصحابة في مسألة مشروعية المسح بل الجمهور على عدم المسح على الجوربية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 أو خزيمة أو صفوان بن عسال وجملة أحاديث التفريق بين المسافر والمقيم في مدة المسيح وهنا يأتي السؤال الذي تتعلق به رخص الصفر عموما ما هو السفر المعتبر هنا وفي سائر استعمال الرخص في السفر سؤال يرد مع الكلام عن الرخص السفر عموما سواء في أو هنقول في أحكام السفر عموما مش هنقول الرخص السفر بقى في أحكام السفر سواء كانت رخصة أو كانت حكمة أو كانت حكم أصلا هذه المسألة اختلف فيها العلماء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 هتحتاج تريح اللي عليها يحتاجوا يأكلهم يشربهم يصلهم كل دا يضطرح من مدة مشيها ثلاث تيام ونشوف المسافة إيه؟ يبقى دا إيه؟ مقدار السفر اللي تتعلق به الأحكاية وقيل المعتبر أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقيل مسيرة يوم وليلة روي هذا عن مالك وقيل إنه رجع عنه وقيل أقل مسافة للترخص ثلاثة أميان وقيل إن مشى ميلا قصر الصلاة وإن مشى أقل من ميل صلى أربعا وهذا اختيار ابن حزب رحمه الله تعالى وقيل جوازه في كل ما يسمى سفرا عرفا وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله في اقوال اخرى لكن في الحقيقة تركتها لعدم الاطالة من جهة ولان لا دليل عليها من جهة اخر يبقى تحصل عندنا الان مسيرة ثلاثة ايام بسير الابل محملة مع طرح اوقات الراحة والحاجة أربعة برد يعني ما يقرب من 86 كيلو مسيرة يوم وليلة ودأ قلنا مالك رجع عنه وبالتالي مش هنعلق عليه كثيرا قيل ثلاثة أميال وقيل مين وأخيرا ما يسمى في العرف سفرا ننظر أدلة هذه الأقوال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 عن رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تقصر الصلا إلى عرف وبطن نخلة و لا تسر لا تسر الصلا إلى أعرف تووبني نخلة وقصسر إلى عسفان والطائف وجد وجد فإذا قدممت على أهل أو ماشي فأتم رواه ابن بنبي شبا بإثنااد صحيح.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 فقصر الصلاة قال عبد الرزاق وهي على ثلاثين ميلا من المدين بفعن دينا ثلاثين ميل واثنين وسبعين وستة وتسعين وأربعة برد كل دعا عن ابن عمر وروا ابن أبي شيبة عن وكي عن مسعر عن محارب سمعت ابن عمر يقول إني أسافر الساعة من النهار فأقصر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 ولا أرى لما صار إليه الآئمة حج لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف محتج احتج به أصحابنا هذه أدلة من قال أربعة برد أما من حدد السفر المعتبر بمسيرة الثلاثة أيام فدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما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 الأكثر يبقى الثلاثة فراسخ ما فيش فيه ايه شك وهو حجم الاثنين يا اما نقول الثلاث أميال ثبتة او الثلاثة فراسخ ايه ثبتة طيب على أقصى تقدير هاي ايه ثلاثة فراسخ نعم وقال بعضهم ان ذلك حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وانه قصر في هذه المسافة وذلك لا يمنع جواز القصر في غيره يعني أنس قال النبس صلى قصر في مسافة كبير هل معنى ذلك لو أنه سافر أقل من هذه المدة كان سيمتنع عن القصر الظاهر أن حكاية الفعل المجردة لا تدل على التحديد طيب لكن هنا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 ليه؟ ليه؟ لأن السائل كأنه بيقول له اللي أو السفر, أو السفر الذي أقصر فيه الصلاة حده, حده إيه يعني هنقول هنا إني يحيى بن يزيد كأنه سعى الأنس ما هو السفر الذي أقصر فيه الصلاة أو تقصر فيه الصلاة فجوابه كان رسول سلم يقصر في كذا ومفهومه انه ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في اقل من هذه المسافة نعم. لكن القول بثلاثة فراسخ ارجح لانه هو المتيقن احنا عندنا شابك ثلاثة ميال ولا ثلاثة ايه فراسخ اليقين ايه الآن ثلاث فراسخ لانه هو الاعلى ولأن أقل ما ورد في منع المرأة من السفر بغير محرم احنا قلنا الآن المرأة منعت من السفر ثلاثة أيام ويومين ويوم وجاء السفر إيه؟ مطلقا أقل مدة وردت في المنع السفر مقدار بريد لا مش يوم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة بريد إلا مع ذي محرم والبريد ثلاثة فراصخ يبقى اللي خلانا الوقت رجحنا الثلاث فراصخ على الثلاث أميال حكتين إن الثلاث فراصخ داخل فيها أو إن الفراصخ داخل فيها الأميال فهي المتيقنة الأمر الثاني أن أقل لمدة منعت المرأة من السفر فيها بغير محرم هي البريد والبريد ثلاثة فراس والفرسخ ثلاث أميال يعني ما يقرب من عشرين كيلو تقريبا أيه ما يقرب بالضبط تسعتاشر كيلو ومتين متر يعني حوالي عشرين كيلو وحمل بعضهم حديث أنس هذا على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لغاية السفر يعني قاله إيه؟ إنه يبدأ القصر بعد ثلاث أميال أو ثلاث فراس ما يبدأش قبل كده قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا المحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد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 يعل ابن عمية رضي الله تعالى عنه وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقتا فلم يبقى إلا الإيه وإذا ضربتم في الأرض الخوف خرج يبقى لسه الضرب في الأرض والضرب هو مطلق السفة واعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء وإلى العوالي ولم يقصر الصلاة فليس المراد بالضرب أي ضرب بل المراد ضرب مخصوص بمسافة مخصوصة وظاهر حديث أنس المتقدم أنه لا يقصر في كل ضرب قال ابن 200 السفر مطلق في الكتاب والسن فليس الكتاب والسن يخصان بصفر دون سفر ولا بقصر دون قصر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 كل ما يعني يرد على الذهن من أنواع السفر طب خصينا بعض الأفراد أصبحت الدلالة هنا ضعيف قالوا إن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد وروا مالك في الموطع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتم صلاتكم فإنا قوم سفر، وإسناده صحيح ولم ينقل عن النبس سلم أنه قال لأهل مكة في عرفة أو مزدلفة أو ميناء أتم وعليه فقد صلى أهل مكة بعرفه ومزدلفة ركعتين وهي أقل من أربعة برد قال ابن تيميا رحمه الله وأما القصر فلا شك أنه من خصائص الصفة ولا تعلق له بالنسك لأن البعض ألب القصر كان لأجل الحق وليس لأجل الصفة ولا مسوق لقصر أهل مكة بعرفه وغيرها إلا أنهم سفر وأي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفه وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من دلادهم والله لم يرخص في الصفر ركعتين إلا لمسافر فعلم أنهم كانوا مسافرين كأنه بيرد على اللي آلم أن القصر لأجل مناسك الحق والظاهر والله أعلم أن القصر لأجل السفر وليس لي. المناسب. قالوا والشيء إذا كان له حقيقة شرعية قدمت الحقيقة الشرعية على غيرها من الحقائق والسفر لا تعرف له حقيقة شرعية وعندئذ ننظر هل له حقيقة لغوية لم نجد له حقيقة لغوية إلا إيه؟ مطلق المشي فهنا لا بد من الرجوع إلى الحقيقة العرفية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 وقد يكون سببا في تلاعب الناس بأعظم فرائر الإسلام العملية وهي الصلاة مرة بعد خمسة كيلو ولا عشرة كيلو يكسر ويكسر في الصلاة ويترك بقية أحكام السفر كلها بلا أدنى نظر أو اعتبار فهذا يدل على التلاعب لأن كما قلت قبل ذلك انت اعتبرت سفر يبقى لا بد أنك تمنع أهلك من السفر بدون محرم خلاص انت قلت الوقت العشرة كيلو والخمستاشر كيلو والخمسة كيلو سفر يبقى امنع زوجتك من السفر إلا مع محرم امنع بنتك من السفر للجمعة امنع امنع طبق أحكام السفر كله لكن بيلاقي للأسف ياخدها في مسألة القصر قصر الصلاة ويتركها في بقية الأحكام ده معناه ايه؟ معناه التلاعب بأحكام الله عز وجل وبفرائد الله تبارك وتعالى كل ده ليه؟ لأن مسألة التعوين على العرف مسألة لا يمكن ضبطها قديما كان سهل ضبطها الآن الأماكن كانت محدودة والناس كانوا أيضا عددهم محدود فكان يمكن معرفة ما يدور برأس هذا ورأس ذاك وكذا وبيعتبروا دي صفر ولا ما بيعتبره لكن تعال بالله عليه هات خمسين واحد ويوجه لهم سؤال. سؤال مثلا من أجل متغمر سفر ولا مستغفر. من السفر هتلاقي كل واحد يطلع لك بحاجة وبعضهم يعتبروا بقى سفر في باب وبعضهم يعتبروا من السفر في أبواب طب, طب نعمل إيه, إيه؟ والأحكام إيه؟ اسمها أحكام عملية يعني ليست احكام نظرية او علمية لمجرد العلم به ده أنا بعرف ده سفر ولا ليس بسفر عشان إيه عشان أعمل, عشان أعمل بمقتضاء, بمقتضاء. دان الوقت, الوقت ممكن في هفتر في رمضان ممكن, ممكن هصل للربعية ربعية. اتنين هأترك ها أهلي سفروا الوحيدهم أو أشترط أن يسفروا مع محرم يعني جملة أحكام هيتقى فيه إمارة ولا ما فيش إمارة جملة أحكام السفر كلها ايه أشياء عملية يعني إذن ليست المسألة مجرد بحث علمي لكنها بحث يتوقف عليه يتوقف عليه عمل والأصل ضبط عمل الناس ولا ترك الناس لفعل ما يريدون الأصل الضبط لأن جمع الناس على الحق أولى من تركهم يختلفون كل بحسب ما يرى فنقول يصعب جدا في هذه الأيام ضبط العرف وإلا فاسأل انت حتى العلماء اللي انت بترجع عليهم في الفاتل يا فلان من كذا الكذا سفر يقول لك عندي ليس بسفر إجابة هتلاقيها على كل لسان عندي والأصل لو فيه عرف متبع هيبقى إيه؟ والله العرف لا يقر بأن هذه المسافة سفر. لو إحنا قدرين نضبط العرف. طب إذا كان العلماء مختلفين. طب العمى يعملوا إيه؟ لا يمكن أبداً أن يترك العمى كل, كل يختار بإيه؟ برغبته وهواه. يبقى جعلنا الدين العوبة في إيد الناس. ولذلك انا أقول في هذه المسألة بالذات فيها تقصير كبير جدا من جانب العلماء والجان الفتوى ونحو ذلك لأن المفروض يتفؤم على مسافة معينة يقولوا دية ما دون هذه المسافة لا يعد في العرف اليوم صفر وبالتالي لا يأخذ أحكام لا يأخذ أحكام الصفر والذي يظهر والله تعالى أعلم إن المعتبر أقل ما قيل وهو ما ذكرناه من الثلاثة فرصر يعني لا ينبغي أن يختلف في هذه المسألة حتى وإن كان ابن عمر قصر على بعد ميل فإحنا قلنا ان أقوال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وتصرفات ابن عمر اختلف ومع الاختلاف لا نرجح قولي على الـ على, على الأخ ولا يمكن أبدا أن واحد النهاردة يقول لك كيلو ونص أو اثنين كيلو صفر ممكن واحد النهاردة لما إيه أقرب مكان لم يتغم على بعد اثنين كيلو مثل ها؟ ده أدوس ده يعني على بعد كله ونص لو سألت أي واحد في مد كانوا إيه بلطوم منكو طبعا بلطوم من الميه ولكن اسأل بقى أخونا هذا لو جبتوا عايزة تروح تحضر محضرة هنا هيروح على رجلها ولا هيسيبها تسافر هيسيبها تسافر ولا دم الصف طب ما اللي بتغسر الصلة هو ده المشكلة اللي احنا بتتكلم عليها فلا ينبغي أن يقال بأقل من هذه المسافة اللي هي البريد أو الثلاثة فراسخ فأقوى الأقوى فيها هو طبعا مسألة العرف لو قدرنا نضبطه طب ما قدرناش نضبطه يبقى لابد من مسألة التحديد وأقل تحديد عندنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الثلاثة فراسخ وأقل ما قيل في منع المرأة من السفر بغير محرم والله تعالى أعلم